دين له الرحمن وقال فوا باس لك اليوم الحق فمن شاء استخذ الى ربه مآب اننا انذرناكم عذابا قريبا يوم, يوم উম কদ্দম চ্যদ এৌম উর নর উম কদ্দন চ হুয়লুয় নি কুম তু তো বিস্মিলহিন عَافِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا أَسَّابِقَاتِ سَبْقًا الْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ واجفة ابن صارها خاشعا يقولون انا لن نض وجودون في الحافره اذا كنا عظاما نخره قالوا تلك اذا كره خاسره فانما هي زجره واحده فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى